الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلا ليعبدون ما أريد منهم من وما الله والرسول قوة متيح فَإِنَّهُمْ